أعني المتأخرين منهم الكلام على تعريف العلم وما يتعلق به من مراتب الإدراك ويتكلمون على العقل ويتكلمون على مباحث اللغة فقال رحمه الله العلم الذي هو ضد الجهل يحد عند أصحابنا هذا الذي عليه أكثر الوصولين أن العلم له حد يعني له تعريف يعرف والقول الثاني أن العلم لا يحد وسيأتي بيانه وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في البرهان يعني العسر إدراكه بالحد فيدرك بالبحث والمثال والتقسيم والقول هذا الذي قاله إمام الحرمين ينفي به الحد الذاتي لا ينفي بها أن يعرف العلم بالرسم أو أن يعرف بحد لفظي أو أن يقال مثلا العلم ضد الجهل لكن هو ينفي الحد الذاتي اللي هو عليه عند المناطق وهذا على ما جرى عليه إمام الحرمين في آخر أمره أن التعريف يكون بالذاتيات وإلا هو حد العلم في الورقات وحد العلم في التلخيص لكنه لم يحده في البرهان لأنه سار على طريقة المناطق في الحد أما الأصليون والفقهاء والنحاة وعامت أرباب الفنون غير المناطقة فإنهم يحدون بالذاتيات عرضيات يحدون بالرسم ويحدون بالحد اللفظي فلا يلتزمون الحد الذاتي والحد الذاتي صعب وتحقيقه عسر فالصحيح أن العلم يحد يعني يعرف قال فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه هذا فيه دور هذا تعريف منتقد لأن فيه دورا لانك لن تعرف المحدود الا اذا عرفت الحد ولا تعرف الحد الا اذا عرفت المحدود كيف تقول معرفة المعلوم العلم معرفة المعلوم طب انا اريد ان اعرف العلم فكيف اقول المعلوم هذا منتقد وينتقدون هذا جدا في التعريف ان تذكر لفظة مشتقة او لها اتصال اشتقاقي بالمعرف او بالمحدود لان لا اعرف العلم فكيف اقول معرفة المعلوم المعلوم مفعول من من ايه من العلم فالعلم من عالم يقال عالم وما علم يقال معلوم فلا أعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم وأنا الآن أحد العلم يعني أنا لا أعرف العلم فإذا حدثته بشيء يتوقف معرفته عليه كان هذا دورا ولهذا التعرف معيد يعني لا يصلح أن يقال العلم معرفة المعلوم يمكن أن يقال معرفة الشيء مثلا على ما هو به أو علم ما هو عليه المقصود انه هو يعرف العلم بانه معرفة المعلوم طيب العلم معرفة عليكم السلام ايضا فيه اشكال من حيث تعريف العلم بالمعرفة هذا فيه اشكال ان العلم المعرفة بينهم اختلاف المعرفة من حيث انها انكشاف نفس ومن حيث انها تشمل الظن وتشمل اليقين تخالف العلم انما العلم معرفة قطعية على الاطلاق الشائع فيه وان كان العلم له اطلاقات يعني يطلق العلم بمعنى المعرف ويطلق العلم بمعنى اليقين ويطلق بمعنى الظن ويراد بالمعرفة العلم لكن هذا ايضا فيه اشكال لان المعرفة ليست على اطلاق واحد حتى تأخذها في التعريف يعني فيها اشتراك فيها اشتراك والتعاريف تصان عن الالفاظ المشترك يعني مشترك يعني لفظ واحد ومعنى متعدد أو فيها حتى حقيقة ومجاز لو قلنا المعرفة تطلق إطلاقا حقيقيا على كذا ومجازي على كذا أيضا التعريف تصانو عن مثل هذا لأن المطلوب في التعريف أن توضح فلا تأتي بلوظ مشترك ولا بلفظ له حقيقة عرفية شائعة أو مجاز يعني شائع وإنما تأتي بلفظ واضح فهذا التعريف بكل حال فيه انتقاد والتعريف الأحسن من هذا هو ما ذكره بعد ذلك بقول صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لكن نشرح كلامه ويقول العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه يعني أن تعرفه معرفة توافق الواقع توافق ما هو عليه في الواقع معنى على ما هو عليه يعني أن تعرف الشيء معرفة توافق صورته الحقيقية في الواقع يعني ليس شيئا ذهنيا وقد يكون الواقع بخلافه لا وإنما شيء واقعه يطابق ما عرفته عنه مثل أن تعلم أن الله واحد فهذا أمر يقال فيه علم ليه لأن الله واحد قال تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستنظر لذنبك فإذا علمت أنه لا إله إلا الله فهذا يقال علم ليه علم لأن معرفة الشيء على ما هو عليه فالله تعالى لا إله إلا هو وضرب الوارف مثالا بالصلاة إذا فهمت من قوله تعالى وأقيم الصلاة الصلاة المعروفة شرعا على ما سبق بيانه أن اللفظ يكون له حقيقة لغوية يكون لو حقيقة لغوية يكونوا له حقيقة شرعية يكونوا له حقيقة الصعب عرفية، فيحمل اللفظ بحسب اصطلاح المخاطب بحسب معهود المخ بحسب المخاطب بحسب معهود المخاطب، فالمخاطب هو الله عز وجل هنا في قوله اقيم الصلاة، فيحمل على المعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي، فإذا فهمت من قوله اقيم الصلاة صلاة الشرعية وعرفتها فإن هذا يقل علم أعلمت معنى قول الله تعالى وأقيم الصلاة أن مراده بذلك الصلاة العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المفتتمة بالتسليم لا ولا لا علم لأنني علمت وجدمت بأن هذا مراد الله عز وجل وهو أيضا موافق للواقع لا شك فيه بخلاف ما إذا فهم فاهم أن الصلاة هنا الدعاء فإن كانت حقيقة لغوية في الدعاء لكنها في الصلاح الشرع لا تكون حقيقا بل يكون مجازا شرعيا فالأصل أن يحمل تحمل الصلاة على المعنى الشرعي فإذا فهم منها الدعاء يقال هذا ليس علما حتى وإن كان هو يعتقد أن هذا مراد الله عز وجل لكن ليس علما ليه ليس مطابقا للواقع لا بد أن يكون معرفة للشيء على ما هو عليه يعني على ما هو عليه في الواقع وفي هذا التقسيم اللي هو مراسب الإدراك العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم هناك عبارة جميلة ذكرها كثير من الأصولين ابن النجار في الكوكب فقال ما عنه الذكر الحكمي يعني مفهوم الكلام الخبري إما أن يحتمل متعلقه اللي هو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن مثل محمد قائم مثلا أو الشمس ساطعة أو الصلاة واجبة شيء خبر يعني جملة خبرية إما أن يحتمل متعلقه النقيضة بوجه أو لا يعني لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه وإذا قلنا بوجه يعني سواء كان عند الذاكر لو خدره أو بتشكيك مشكك إياه أو كان في الذهن أو كان في الخارج فأنا في أنه يحتمل النقيض بوجه من الوجوب لا في نفسي ولا في الخارج ولا بتقديري بأن أقدر نقيضا ولا بأن أحدا يشككني في هذا لا يعني لا يحتمل مطلقا فعندي احتمال إما أن يحتمل متعلق النقيض بوجه أولى الثاني العلم إيه هو الثاني اللي هو لا يحتمل لا اللي هو يحتمل النقيض، اللي هو لا يحتمل النقيضة بوجه، لأن إما يحتمل أو لا يحتمل. الثاني العلم، يعني الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو العلم، لأنه لا يحتمل لا عندي بتقدير نفسي أو في ذهني أو بتشكك أحد إياه ولا في الخارج، هذا شيء لا يحتمل النقيض، فهذا هو ذي العلم. والأول اللي هو يحتمل متعلق النقيض بوجه إما أن يحتمله عند الذاكر يعني عند الانسان اللي هو صاحب الذكر الحكمي لو قدره او لا والثاني الاعتقاد اللي هو ايه هو يحتمل النقيض بوجه لكن لا يحتمله عند الذكر لو قدره لانه اعتقاد كيف يعتقد خلاف كيف يقدر في نفسه وهو معتقد ان الشيء على غير ما ما اعتقده لا يكون اعتقادا حينا هو اعتقاد يعني افتعال من العقل انت عقدت قلبك على تصور شيء معين فلا يحتمل في نفسك في نفسك أنت غير العقيدة وإن كان هو في الواقع قد يكون خلاف ما تعتقرون يعني أنا الآن أقول إن قد يحتمل النقيض في نفس الأمر لكن لا يحتمل النقيض عند المعتقد إنما العلم لا يحتمل لا في نفس الأمر ولا عند العالم ولذلك يقولون هنا فإن طابق فاعتقاد صحيح وإن لم يطابق فاعتقاد فاسد يعني أقول إن هذا الاعتقاد هو لا يحتمل لو إدراك جازم في نفس المعتقد لا يحتمل النقيض في نفسه إن طابق طابق يعني إيه طابق الواعف فاعتقاد صحيح كاعتقاد المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن لم يطابق تعتقد فاسد تعتقد النصارى ان الله ثالث وثلاثة بس هو, هو في انفسهم في انفسهم لو قيل لهم ان الله ليس ثالث, ليس ثالث ثلاثة يصدأك ها لا طب يتشكك لو شك ما مش معتقد يعني ممكن يشك لكن نقول غير معتقد لان لو كان معتقدا فلن يشك لا بتشكيك مشكك اياه ولا بتقديره هو في نفسه أن يكون الأمر على خلاف معتقده فهذا الاعتقاد والأول اللي هو يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره له ثلاث مراتب الراجح منه ظن ويتفاوت حتى يقل غلب الظن والمرجوح وهم والمساوي شك إذا العلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد والظن قسيمه الشك والوهم الظن يقابله الشك والوهم العلم يقابله الاعتقاد في اصل التقسيم لان العلم لا يحتمل النقيض بوجه ويظن يحتمل النقيض عند الذاكر والاعتراض يحتمل النقيض في نفس الامر وان كان لا يحتمل عند الذاكر لو قدره قال وقيل في تعريف العلم صفة توجب التمييزا لا يحتمل النقيض هذا احسن من التعريف الاول له صفة يميز المتصف بها تمييذا جازما مطابقا صفة يميز المتصف بها تمييذا جازما اخرجنا بقولنا تمييذا جازما ايه قلتنا جازما اخرج اخرج الاعتقاد لا غلط لان الاعتقاد في جازم اخرج الظن والشك والوهم لان جازم انما الظن فيه طرفان أحدهما أرجح الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك فإذا لما قلت جاذما أخرجت الظن والشك والوهم بقي الاعتقاد فأقول مطابقا ليخرج الاعتقاد الفاسد لأن الاعتقاد إن طابق الواقع فصحيح وإن مطابق يطابق ففاسد لا, لا يحتمل النقيط في نفس الأمر اللي هو الصحيح لا في نفس الأمر الاعتقاد صحيح لا يحتمل النقيض، فيكون كالعلم ولهذا قال فعلم أنه لا إله إلا الله لكنه هو في نفسه من حيث هو اعتقاد يحتمل النقيض بغض نظر عن النظر إلى الواقع فإن لذلك أنا أقول مورد التقسيم إن طابق فصايح وإن لم يطابق ففاس فلما قلت إن طابق فصار مثل العلم وإن كان هو في الأصل الاعتقاد قسيم للعلم بقول مطابقا فصار العلم كالاعتقاد اعتقدت شيئا جازما اعتقادا جازما مطابقا للواقع ماشي التعريف تصنع مثل هذا وأنا آتي بتعريف يحتاج إلى شرح يعني الأصل أن التعريف كاف في, في, في معرفة المراد فآتي بتعريف ثم أعرف التعريف لتفهمه طيب من الأول لفظة لا تحتاج إلى هذا التطويل إذن هو صفة العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا يعني لا يحتمل النقيض قال وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض قال جماعة من متأخر أصحابنا أنه أصح لكن يدخل فيه إدراك الحواس صحيح إنه لا يلزم أن يدخل فيه إدراك الحواس ليه ليه لا يدخل إدراك الحواس في العلم ايه الحواس طيب حواس الخمس ايه هما السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه الخمسة ادراكها يسمى علما ادراك بها يعني يسمى علما يعني رأيت شيئا ببصري اقول انا اعلم ان هذا الشيء كما رأيته او سمعت شيئا فاقول هذا الشيء كما سمعته او لمست شيئا باردا او ساخنا او تذوقت شيئا حلوا او مرا او شممت ريحا حلوا او رائحة طيبة او رائحة كريهة هل يقال ان هذا علم في كل الاحوال لا لا, لا يدخل ادراك الحاس في العلم ليه؟ لان الحس قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه فيرى الانسان الشيء متحركا وهو ساكن وراه ساكنا متحرك. و يرى الإنسان مثلا شعرة تنزل من حاجبه على عينه كما يقول الفقهاء فيظنها الهلال فيقول طلع الهلال وليس الهلال وإنما شعرة انتدلت من حاجبه على عينه وترى الشيء على بعد فتحسبه حقيقة وهو سراب فحقيقة لإدراك الحواس ليس علما ليه لاحتمال غلط الحواس نحن علم العلم لا يحتمل النقيض لا بد أن يكون مطابقا للواقع فلا يحتمل النقيض ولذلك هم حتى يقولون إني عين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصخت تبدو المساوية حتى هذا الإنسان يرى من يحب على هيئة غير الواقع ويرى من يبغض على هيئة تخالف الواقع ولهذا يقولون يعني في في إن أحيانا بعض الشعراء الذين كانوا يتغزلون ببعض النساء يقولون هذه المرأة كانت سمراء وكانت يعني مش سمراء لا سوداء وليس ليست أصلا وقال أن تتعجب من هذه الأشعار التي يمدح بها الرجل محبوبته ليس الجميلة طب اللي خلاه يشوفها جميلة هو يراه بعين الحب وغيره يراه بعين الانصاف وهذا واقع فعلا حتى في اعتقادك أنت في الناس تعتقد في طائفتك وتتأول لها وتعتذر عنها ما لا يكون في غيره فإدراك الحواس على كل حال نعكم من الاستطراض إدراك الحواس ليس علما لأنه يحتمل الغلط هو العلم إدراك لكن إدراك جاز ومفابق قال وزاد بعضهم في الأمور المعنوية لتخرج يعني لتخرج الأمور الحسية يعني زاد بعضهم في قيد إذا أعظم قيدا في تعريف صفة يميز المتصف بيه تمييدا جازما مطابقا قال في الأمور المعنوية ليخرج الأمور الحسية وقيل قال وقيل لا يحد يعني العلم عن العلمة قال أبو المعالي يعني الجويني إمام الحرميد لعسره يعني لعسر إدراكه بالحد والمراد هنا الحد لإيه الذاتي ليس الرزق يلا قل. أي لعسر حده وقيل لا يحد عن العلم قال أبو المعالي لعسره أي لعسر حده قال لكن يميز بحث وتقسيم ومثال وقيل لأنه ضروري من وجهين وقيل يعني قيل لا يحد واختلفوا في توجيه كونه لا يحد فقيل لعسره وهذا اختيار رغم الحرمين وقيل لا ليس لعسره ولكن لأنه ضروري شيء ضروري لا يحتاج, والضروري لا يحتاج إلى حد حتى يعرف شيء مجزوم به قال ابن العربي في العواصم وأنت ترى من تهى الفضول ببعض علمائنا في تعرضهم لحد العلم أن بلغ القول فيهم عن قصوم إلى عشرين عبارة ليس منها حرف صحيح إنما هي خيالات والعلم لا يقتنص بشبكة الحد ابن العربي ينتقد التطويل في تعريف العلم قال وإذا لم يعلم العلم فماذا يطلب؟ يعني نحن نشعر في العلم طب إيه تاني في الدنيا نعرفه يعني أو إلى أي شيء وراءه يتطلع وإنما أنشأ هذا حثالة المعتذلة وكلهم حثالة يعني خاف أن أنت تشتكر أن حثالة المعتذلة خرج أن بعض المعتذلة فضلاء. قالوا وكلهم حثالة لإضمارهم الإلحاد وقصد إيقاع التشكيك لإضمارهم الإلحاد وقصد إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائق ليتدرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم الفاسد وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاما يملأ الفضاء حقه أن يقابل بالإعراض وهذا كلام جميل يعني نكتفي في تعريف واحد يوضح ولا يلزم أن يكون ذاتيا ونترك هذه العبارات التي تملأ الفضاء أخوال كثيرة وانتقادات وحقها أن تقابل بالإعراض لا يشغل الإنسان نفسه بمثل هذا لأن هذا يضيع الوقت والعلم خلاص إذا عرفت المعتقاد جاذب مطابق للواقع على صفة تميز المتصف بها ولا معرفته الشيء على ما هو عليه يعني أي تعريف تعريف التي قيلت هذه وحاول أن تبحث عن عبارة بقدر يمكن تكون قليلة الانتقاد واعتمدها وانتهى الأمر نعم قال وقيل لأنه ضروري العلم الضروري ما يعلم من غير نظر واستدلال يعني كتصورنا أن النار حارة هل زم يحتاج لمقدمات استدلالية ونظر وتأمل ها؟ النار حارة خلاص مقدمة أو قضية مجزوم بها قضية لا تحتمل استدلالا ولا نظرا ولا تأملا في شيء فهو شيء يلزم نفس الإنسان لزوما لا يمكنه الخروج عنه يعني هو مضطر إلى التصديق منه شيء لا يلزم نفسك حتى لو أردت أن تدفعه لا يمكن أن تدفعه بخلاف العلم النظري العلم النظري يحتاج إلى مقدمات استدلالية فقالوا إن العلم لا يحد لأنه ضروري من وجهين أحدهما أو أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا يعني إذا عرف مش علم لما كنا عارف العلم فقل هذا ليس علم فلو علم العلم بغيره كان دورا الأمي ضعف هذا طيب الدرجة الثاني ثم نذكر الكلام الأمي أن, ال أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة فأنت وشحتاج إن إنك تعلم ما هو العلم لأنك مضطر إلى معرفة إلى معرفة هذا الشيء قال الأميدي اما الوجه الأول فلان جهة توقف في غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراك له وتوقف العلم على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراك للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور هذا كلام كلام سديد جهة مختمة فكّة فليس دورا لان الدور هو ان يتوقف ألف على باء وباء على الف من نفس الجهة توقف الشيء على ما توقفه عليه. وأما الوجه الثاني فهو مبني على أن تصورات القضية الضرورية لابد أن تكون ضرورية وليس كذلك لأن القضية الضرورية هي التي يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها من غير توقف بعد تصور المفردات على نظر واستدلال وسواء كانت التصورات ضرورية أو نظري الخلاصة العلم يحد وأن تعريف العلم بما ذكره المؤلف فيه نظر وأن أولى في التعريف أن يخلص صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا وزاد بعضهم في الأمور المعنوية لو أنت فهمت المثلين دول سيئة من اللي أنا قلته بقى من الزيادة والحمد لله أنك فهمت هذا لا ثم أقسامه ثم ضروري ثم أما ما بقولك الجام فك بعض العلماء قال لا يحد لأنه عسر وبعضهم قال لا يحد لأنه ضروري بس لا يلزم كل من قل العلم ضروري قال لا يا حده قال يقول انه ضروري يعني قال ثم ضروري رآه يسفره وابن الجويني نظري عسره يعني بلا في اتجاهين في كونه لا يحد ثم المنفي هو الحد الذاتي وليس الحد بالرسم او بغيره المنفي في كلام امام الحرمين وفي كلام غيره هو الحد الذاتي الرادي لم لم يصب في توجيه كلام امام الحرمين، يعني الرادي ظن أن امام الحرمين لم يحده لانه ضروري، وإنما الواقع لم يحده لأن لم يحده لأنه عسر، لعسره وليس لكونه ضروري، بمثلا طويلة حقيقة يعني فيها بحث طويل نعم. هو المثال, المثال في المثال يعني نمك أعتقاد ها العلم كاعتقادنا أن الواحد وصلت لهم مثلا يعني تذكروا مثلا نعرفك العلم والعلم يطلق لغة وعرفا على إطلاقات يعني لغة الإطلاق الحقيقي للعلم هو الذي ذكرناه صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا وهو اللي هو شيء القطع يعني المطابق للواقع فهو يطلق حقيقة اطلاقا حقيقيا على ما لا يحتمل النقيضة بوجه من الوجود لا عند ذاك لو قد ولا في نفس الامر ولا بتشكيك مشكك نياه ولا غير ذلك يطلق بعد ذلك اطلاقا مجازيا على مجرد الادراك لما اقول مجرد الادراك دي معنى ايه يعني سواء كان هذا الادراك جازما او غير جازم فيكون راضحا او مرجوحا او مساويا يعني يطلق على كل هذه قال وشمل الأربعة قوله تعالى ما علمنا عليه من سوء هل يريدون نفي اليقين يعني ما علمنا لكن نظن مرأيكم قد نشب نتوهم وما ليه ينفون كل إدراك فيطلق العلم بس هذا نطلق مجازي على مجرد الإدراك جازما أو ظنا او وهما او شكا او غير ذلك ويطلق ويراد به التصديق قطعيا حقيقة وظنيا مجازا ومنه قول تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفر وهذا بمعنى الظن لان العلم هنا ليس العلم اليقيني لانه قد لا يكون مؤمنات في نفس الامر انت تحكم على الانسان انه مؤمن بالظاهر وليس بالحقيقة القطعية إلا إذا أخبرك الله ورسوله بذلك لكن عموم المؤمنين نحن نقول فلان مؤمن يعني جزما وقطعا وباطن وكظاهره بيقين مش فوق منافق طيب إذن إذا قلت فلان مؤمن أنا أعلم أنه مؤمن فالمراد هنا أظن أنه مؤمن والرابع يطلق على المعرفة يطلق العلم بمعنى المعرفة وهذا الاطلاق الرابع وهو مجاز ولهذا لما قال هو العلم معرفة المعلوم انتقدنا بأن المعرفة ليست مرادفة للعلم بل هذا من اطلاقات العلم المجازية وتطلق المعرفة يراد بها العلم ويطلق الظن أيضا يراد به العلم كقوله تعالى إني ظننت أني ملاف حسابي هذا يقين علم ليس مجرد ظن لكن معرفة من حيث انها علم مستحدث يعني حدث بعد ان لم يكن او ما يسمونهم انكشاف بعد لبس هي اخص من العلم ولهذا يقال في حق الله تعالى انه عالم ولا يقال في حقه انه عارف ومن حيث انها علم من حيث إنها يقين وظن أعم من العلم لان العلم في الاطلاق الحقيقي هو اليقين وليس فقط نعم قال والعقل اطلاق العارف البيئة عشان انه عارفتها بأسر عشان هي أصمتك بيئة الاثنين لكن انت لو كنا في باب الاخبار فبابه الاخباري اوسع من باب التسمي هل لنسمي الله عارفا ولكن هل نخبر عنه نقول عرف الله وكذا ماهونا في تأويلات تعرف الله في رفاء يعرفك في الشدة فيها تأويلات يعني حاولا يجدوا لها مخرج وانه من جوز الاطلاق في هذا السياق فقط نعم والعقل المركب من الادم في الادمي الذي يعقل به الاشياء والعقل العقل هو ما يحصل به الميز يعني يحصل به التمييز بين المعلومات وهذا اول ما يخالف تعريف العقل ايضا اختلف في تعريفه اختلافا اوسع من اختلاف في العلم حتى صنف بعض العلماء كتابا في العقل واثاروا فيه الكلام جدا في حد العقل وفي العقل محل أي وفي محله في العقل في الدماغ ولا في القلب وفي هل العقل يزيد ويتفاوت بين العقلاء ولا لا العقل ما بحيثه طويلة وكثيرة لكن باختصار هو ما يحصل به الميز يعني يحصل به التميز بين الأشياء هذا هو العقل والعقل المركب في الآدمي الذي يعقل به الأشياء بعض العلوم الضرورية يعني أولا خرجت العلوم الكسبية لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية يعني فلان لا يعرف العلوم النظرية لكنه عاقل لو كان العقل والعلوم النظرية يبقى ايه كل من يعرف العلم النظري غير عاقل وهذا غير صحيح ثانيا المؤلف يقول بعض العلوم الضرورية ليه ليه البعض ماشي كل العلوم الضرورية لأنه لو كانت لو كان العقل كل العلوم الضرورية لكان من فقد بعض العلم الضروري مجنونا وليس عافل والإدراكات منها أمور ضرورية ولا يعرفها مثلا أعمى لا يدرك ب... بعينه والأصم لا يدرك بسمعه وقد يكون إدراكا ضروريا يعني أنا الآن أدرك ضرورة أن يكون في الناس في المسجد صح ولا لا حتى لو عرفش الأعيان لكن يقينا أن أدرك إدراكا ضروريا وأسمع صوتا فأدرك ضروريا أن أحدا يتكلم إذا غابت هذه الحسة فلم أدرك هل أكون مجنونا إذا العقل ليس كل العلوم الضروري وإنما هو بعض العلوم الضرورية. لأنه لو كان كذا، لو كان هو كل العلوم لو واجب أن يكون فاقد العلم بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل وهذا غير صحيح فلهذا الأول أن يقال أو هو صحيح أن يقال العلم بعض العلوم الضروري يستعد به الإنسان لفهم دقيق العلوم وتدبير الصناع ونحو ذلك قال إذ يحصل الإنسان عن غير اختياره وقيل كلها يعني قيل العلم كل العلوم الضروري وهذا منتقد كما ذكرنا غير صحيح أي كل العلوم الضروري قالهم بعضهم وقيل جوهر بسيط قالهم بعضهم والمراده بالبسيط ضد المركب يعني جوهر ليس بمركب أقوال كثيرة في حد العقل وليس من المهم أن يعرج الإنسان عليه وقال أحمد بن حنبل رحمه الله هو غريزة قال العلم. العقل غريز فاختلفوا في فا... فهم هذه الكلمة من الإمام أحمد قال القاضي أبو يعلى بن الفراء، يعني مراده غير مكتسب يعني شيء لا يكتسب وإنما شيء خلقه الله عز وجل الإنسان عليه لا يكتسب وإنما غرضه الله قال أي معنى قولي أحمد رحمه الله غريزة يعني غير مكتسب وإنما غرزه الله وقيل هو أي العقل اكتساب قول الثاني العقل اكتساب يعني يكتسب وليس شيئا غريزيا أي يكتسبه الآدم وقال أبو محمد البربهاري ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب وإنما هو فضل من الله ثم هل العقل يختلف بين الناس ولا لا بين العقلاء يعني قال ويختلف باختلاف الأشخاص فعقل بعض الناس أكثر من بعض ده شيء قطع يكون لكن ليس العقل الذي هو مناط التكليف في العقلاء لا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا العقل الذي هو مناط التكليف هذا قدر مشترك بين كل المكلفين لكن العقل التجريبي لا شك أن يتثاود بين الناس فيزيد وينقص والغذال له كلام نفيس جدا في الإحياء ومجد الدين ابن تيمي أيضا له كلام في المسودة يعني ارجعوا إليه في كلام على زيادة العقل وتفاوته لولا لا الإطالة لكنا قرأنا كلامهما فالعقول تتفاوت بحسب التجريب وبحسب اتساع النظر والثقافة ومخالصة العقلاء فلا شك أن عقل الإنسان في في بداية عمره ليس كعقله بعد أن يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة وإن كان بعض الكبار الشيوخ اللي هو خمسين وستين وسبعين عقله دون عقل من في العشرين لأنه لم يمرن عقله على السعى والتدقيق والثقافة فالعقل هو في الحقيقة كأي عضلة من عضلات الجسم حتى الذكاء وحتى القدر على الحفظ وحتى القدر على فهم الأمور الدقيقة كل هذه تأتي بالتدريب يعني يجب الله بعض الناس على ذلك يكون حاد الذهن ويفهم بسرعة وفهمه حسن خلص هذه هذا رزق من الله لكن حتى من لم يجبل على ذلك يستطيع أن يصل إلى ذلك ب بالتمرين وهذا شيء أثبتته النظريات الحديثة وأنه وأن الذكاء له مجالات وأن ليس هناك أحد غبي وليس هناك أحد غبي وإنما هو لم يدرب عقله أحنا نقول كلمة إن في تفاوت في أصل خلق الله عز وجل في كون بعض الناس أذكى من بعض جبلة تندش شيء مسلم لكن ما فيش حاجة اسمها العقل غير قابل للتطوير أو غير قابل للذكاء الذكاء غير قابل للزيادة مثلا أو الفهم غير قابل للزيادة هو الإشكال إن الإنسان أهمل هذه الأمور أهمل عقله أن يدربه هو زي ما أنت كده تقول خطك كويس ولما تسيب الكتابة شوية يكون الخط رديئا ولو أنك تمارس الكتابة وتحاول تحسين الخط يتحسن الخط حتى الحفظ وهذا شيء مجرب الإنسان الذي يهمل نفسه في الحفظ يصعب عليه الحفظ الإنسان الذي يدرب نفسه على الحفظ ويحمل نفسه على ذلك ويجاهد نفسه بعد فترة يسهل عليه الحفظ وكذلك الفهم الإنسان الذي يعمل ذهنه في الأمور الدقيقة يزداد ذكاؤه فهمه حدة والإنسان الذي ينظر بالأمور السهلة الواضحة يقل ذكاؤه ولذلك شغل الإسلام كان يقول أن الفقهاء كانوا يحبون أن يروضوا عن أنفسهم بالنظر في الجبر والهندثة والعلوم العقلية الدقيقة والمواريث ونحو ذلك لذا كنت تعب من الفقه والأصول يروح يرى نظريات في, في ثغورس إقليدس وكذا وكذا ليه ليحد ذهنهم إنما الإنسان اللي هو مش واخد على التفكير ومش واخد على الفهم والتدقيق خلاص عقله يعني يصير هكذا ولا يحسن فهم الأمور الدقيقة ولو لو تعرف عليه الشيء بشيء بضرب من ضروب التطويل أو التدقيق يمل منه وإلا هات من الآخر هات من الآخر عشان هو إيه ألفة السهولة وهذه الأسف عادة كثير من الناس اليوم يعني الخلاصة ايه يا شيخ من الاخر اثر كده يعني الالفاظ التي توقعت وامثان هؤلاء لا يفهمون لا يفهمون الامور الدقيقة ولا يحسنون فهم الامور المركبة عايزين حاجة بسيطة يفهمون إن انه مركب من نظراء نظر يعني نظر تنظروا ايه من جهات متعددة او تركبه من عدة معلومات او من عدة علوم او من عدة نظريات لا يفهمونها هذا اذا من العقل يتثاوت لا شك بس التفرق ده ابني على ايه هناك قدر مما جبل الله الإنسان عليه وهناك قدر كبير من التمرين إذا أهمل الإنسان نفسه في شحذ ذهنه وأن يحد عقله يصير هكذا ذا عقل ضعيف فعقل بعض الناس أكثر من بعض قالوا أصحابنا لأن نجد ذلك بالاستقراء لا شك إن العم أو الأم ليس كان عالم ومن يقول إن عقل مثلا مثل عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة او عقلك عقل الشافعي او عقلك عقل احمد بن حنبل او كعقل ابن تيمية او كعقل السبكي او هكذا مين اللي يقول عاقل وعال فلا شك ان نجد انفسنا متفاوتين في هذا فمنهم تام العقل ومنهم الناقص وقيل لا يختلف لان العقل واحد وهذا قول ابن عقيل والمعتزله والاشاعره ومحله يعني مكان العقل اين هو قال <تصفيق> ومحله اي محل العقل القلب هذا الصحيح في المذهب أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ وهي هذه المضرة التي في في الآدم وهذا قول أصحابنا والأشعرين وهذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها فجعل الفقه محل القلب لهم قلوب لا لأنه قال ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آلة الإبصار هي العين آلة السمع هي الأذن آلة الفقه اللي هو الفهم هي القلب هذا ظهر الآية ولهذا قالوا أن العقل محله القلب فإنها لا تعمل أبصاره ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وحكي عن الأطباء حتى قال ابن أعرابي وغيره العقل القلب والقلب العقل يعني لا فرق بينهم وأشهر الروايتين عن إمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى هو أي العقل في الدماغ أي الرأس لإجماع الناس على ذلك وقولهم ليس في رأسه عقل طب قال قائل احنا عارفين ان مراكز الاحساس والمخ في, العقل مش في الدماغ مش في القلب واللي بيعمل عملية في المخ بيعملها فين؟ في رأسه وليس في قلبه فنقول المخ ليس هو العقل هذا اللي قلنا له اتصال بالدماغ يعني مراكز الاحساس والاعصاب والتوجيه نعم قد تكون في الدماغ لكن العقل محل الفقهي ومحل الفهمي هو القلب ويختلف باختلاف الأشخاص فعقل نعم حفيف أو أن العقل قال وعندي أن العقل حاسة في الرأس تزيد بصحته وتنقص بضعفه وتغيره كالنظر حاسة في العين يزيد بصحتها وينقص بضعفها وتغيرها وكالسمع حاسة في الأذن والجاهل يقول عندي أن العقل في الرأس حاسة في الرأس تزيد بصحته وتنقص بضعفه وهذا يقول لو ضرب الإنسان على رأسه يفقد الذاكرة وقد يذهب عقله أحيانا قالوا هذا يدلع على العقل بالقلب لكن هذا ليس دلالة قطعية بل هو الاتصال الذي ذكرناه الاتصال الذي بين العقل والقلب بين الدماغ والقلب هو الذي من أجله يحصل هذا ثم انتقل إلى حد نعم والحد... أيوة بيان الحد... الحد لغة المنع ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع وسمي الحدود حدودا لأنها تمنع صاحبها من العودة إلى هذا الذنب مرة ثانية وحدود الدار لأنها تمنع من خارجها من الدخول والحد هو أيضا كذلك لأنه يمنع غير المحدود من الدخول ويمنع أفراد المحدود من الخروج فالحد لغة المنع والصلاح الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره الوصف المحيط بموصوف الأول المحدود المميز له عن غيره اقرأ كل لفظ وضع لمعنى هذا هو معناه وكل من الفاظ العموم واحترزنا باللفظ عن غير اللفظ من العلامات والنصب وغيرها وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا ويقال له المضطرد المنعكس وقولنا جمع جميع جمع جميع أقسام المحدود وغيرها زي ما قلنا كده تقول الإنسان حيوان ناطق أنت لن جمعت جميع أفراد الإنسان ذكر وأنثى وخنثى وكبير وصغير وعاقل ومجنون لكن لو قلت الإنسان ذكر ناطق ده غير جامع ليه؟ لأنك لم تدخل أو أخرجت يعني نوعا من أنواع الإنسان اللي هو غير الذكر فليس جامعة لأنه لم يجمع جميع الأفراد ولو قلت حيوان وسكت هو جمع جميع الأفراد، لكن جمع أيضاً أفراداً لم تدخل في الإنسان، ليست هي الإنسان، لأن الحيوان يشمل الفرس والحمار والبغل وكل شيء من الحيوانات، فلا يصح أن تقول حيوان وتسكت، لأنه يكون غير مانع، لم يمنع غيره من الدخول. ولو قلت ذكر ناطق أو أنثى ناطقة، غير جامع، فلا بد أن تأتي بلفظ يجمع أفراد المحدود فهو جامع ويمنع غيره من الدخول فهو مانع، جامع مانع ومانعا منع شيئا من اقسام المحدود ان يخرج وقيل منع غير المحدود ان يدخل على المحدود وقولون مضطردا قول جامع مانع مضطرد منعكس فاختلفوا هل الجامع هو المضطرد ولا هو المنعكس والمانع هو المضطرد المنعكس الذي عليه الجمهور ان الجامع هو المنعكس والمانع هو المضطرد واختار الطوفي وقبله الغزالي واختاروا ايضا المؤلف هنا ان الجامع هو المضطرد والمانع هو المنعكس والامر بسيط لكن هذا مجرد الصلاح نعم وقولنا مضطردا اضطرد في جميع افسام المحدود وغيرها ومنعكسا انعكس في غير اقسام المحدود وقولنا مضطردا هو بمعنى قولنا جامعا وقولنا مانعا بمعنى قولنا منعكسا فالاولى للأولى والثانية للثانية اختاره التوفي والكرافي وجماعة خلافا لقول جماعة وحكاه بعضهم عن الجمهور لا ادري الغزالي قال هذا ولا لا انا وهمت خرافي هو الذي قال هذا هو الذي قال الجامع هو المضطرد والمانع هو المنعكس خلافي والطوفي أما الغزال فلا أدري الآن لكن الجمهور على عكسها الجمهور على أن الجامع هو المنعكس والمانع هو المضطرد نعم وحكاه بعضهم على الجمهور الأولى للثانية والثانية للأولى والحد لغة المنع ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الداخل أقسامها أي الألفاظ مفرد لانها لا تخلو اما ان تكون مفردة او مركب وهو القسم الثاني المفرد اي بيان المفرد اللفظ بكلمة واحدة المفرد يختلف تعريفه بين النحاة وبين المناطقة والاصولية فالمفرد في الصلاح النحاة هو ما ذكره المؤلف وهذا تعريف دقيق للمفرد عند النحا انه الكلمة الواحدة كزيد زيد مفرد كلمة واحدة اسم أو فعل فعله أو حرف ضرب كتب في زيد عمر عن على هذه كلها مفرد كلمة واحد هذا عند النحا قال هذا هو تعريف المفرد لكنه تعريف المفرد ما كان ينبغي ان يطلق لان هذا تعريف المفرد عند النحا لابد ان يقيد وأما المفرد عند المناطقة والأصوليين فهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه وهذا التعريف لو ما لا يدل جزء على جزء معناه يوجد في كلام بعض النحا وهو من خلط العلوم بعضها ببعض خلط الاصطلاحات بعضها ببعض يعني بعض النحا إذا جاء في النحو يعرف المفرد عرفه بالصلاح المناطقة والأصوليين وهذا مشكل في النحو والصحاب في النحو أن المفرد الذي يعنيه النحاة هو الكلمة الواحدة كلمة اللفظ بكلمة واحدة وهذا هو تعريف المفرد وعند غيرهم لفظ نوضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له هذا يشمل أربعة أشياء يشمل مانا جزء له أصلا مانا جزء له البتة كباء الجرف ب... بهدي حرف الب هذه الباء ليس لها جزء أصلا يبقى مفرد ألا مش مفرد مفرد ويشمل ما له جزء ولكنه لا يدل على معنى أصلا كزاي من زيد الزاي من زيد زيد له جزء ولا لا زاي زه ويهودة له حرف الزين يعني والياء والدال هل جزء يدل على جزء معنى اذن على معنى اصلا لا يدل... يبقى... الذي ليس له جزء مفرد كباء كباء الجار والذي له جزء لا يدل على معنى اصلا كزاي من زيد يعني كزيد جزؤه الزاي لا يدل على شيء هذا ايضا مفرد ويشمل أيضا ما له جزء يدل على معنى لكنه لا يدل على جزء معناه من إنسان إنسان مفرد مع معيني إن جزء من كلمة إنسان تدل على معنى النفي والشرط وغير ذلك لكن هل تدل على جزء معنى الإنسان ها لا إذا إنسان مفرد تقول لي لا ذا له جزء ويدل على معنى أو صح لكن هل يدل على جزء معناه فهو مفرد إذن هو مفرد ورابعا يشمل المفرد ما يدل جزءه على جزء معناه في غير ذلك الوضع ما يدل جزءه على جزء معناه في غير ذلك الوضع كحيوان ناطق علما سميت واحد حيوان ناطق لو انا اعرف الانسان بانه حيوان ناطق وأريد أن أعرف الإنسان بهذا التعريف بأن حيوانه الناطق سدل جزء على جزء معناه يبقى لا مركب مش مفرد لكن لما سميت واحد حيوانه الناطق لما سميته شخصا حيوانا ناطقا هو مثل زين زي ما قلنا كده بأول الأصول أصول الغقة علما ما ليش علاقة ان هو مضاف ومضاف إليه انتقل من كونه مركبا إضافيا إلى كونه عالما لا يدل جزء على جزء معناه هذا قلت لك ان كلمة اصول من اصول الفقه عالما كزاي من زيد أليس كذلك ففي كلام ده كذلك هنا لو سميت رجلاً, رجلا حيوانا ناطقا لا يدل جزء على جزء معناه وان كان لو قلت هذا الرجل حيوان ناطق بمعنى ان يريد ان يقول ان هو انسان يبقى يدل على جزء معناه فيكون مركبا في هذا الوضع لكن لانني اردت به العالمية فليس مركبا بل هو مفرد إذا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى فشمل أربعة الشاه التي ذكرناها نعم خلاص يا إخوة فهمت بالمفرد وأقسامه طيب والمركب بخلافه <تصفيق> والمركب بخلافه أي بخلاف المفرد وهو اللفظ بأكثر من كلمة يعني ما كان أكثر من كلمة إذا المفرد عند النحاح الكلمة الواحد وعند والمركب عند النحاح ما كان أكثر من كلمة وأما المفرد عند المناطقة والأصوليين فما لا يدل جزءه على جزء معنى وعرفنا انه يشمل أربعة أقسام وعند المناطقة والأصوليين ما يدل المركب ما يدل جزءه على جزء معنى فشمل هذا المركب الاثناري ك قام زيد شمل المركب إضافي كغلام زيد شمل أيضا المركب التقييدي كزيد العالم كان العالم هذا مركب تقييدي فكل هذا من المركبات عند المناطقة والأصوليين نعم يضرب يضرب عند النحاح تبقى مفرد مفترض مركب يضرب كلمة يضرب يضرب عند النوحة لا ما بالتقدير كلمة من حيث وهي كلمة نصفت به مش جملة مفرد ليه لا يدل جزء على جزء معنى غلط لان كلمة واحدة لا يجعل بتعريف الاصوليين ومناطقة ولكن عند النوحة هو كلمة واحد يضرب طب عند المناطقة والاصوليين يضرب مركب ليه لانه يدل جزء على جزء معناه فان الياء في يضرب تدل لانه حرف مضارعة تدل على معنى وبعض المعنى الكلام الذي أريد بقول يضرب فإذا نظرت إليها باصطلاح المناطقة والوصولين قلت هي مركب إذا نظرت إليها باصطلاح النحات قلت هي مفرد فلا ود من التفريق بين هذا لأن لا يحصل خلط نعم. وينقسم أي المفرد إلى اسمنه هذا و... فيه نظر المفرد لا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هكذا بل المفرد ينقسم إلى مهمل ومستعمل المفرد ينقسم الى مهمل ومستعمل المهمل اللي هو لم تضعه العرب لمعنى كاسماء حروف الهجاء فان الالف مسمها هو الحرف اللي هو اه والباء والتاء والتاه وهكذا فلم توضع باذاء شيء فليست موضوعة لمعنى يعني لم توضع باذاء معنى معين فهذا السنون له بديد كلمة دايز مقلوب زيد فيش عند العرب حاجة اسمها دايز والمستعمل هو ما استقل بمعنى. المستعمل هو الذي وضع لمعنى استعملته العرب لمعنى. فإن دل بهيئته على زمن من الأزمية الثلاثة اللي هو الماضي والحاضر والمستقبل فهو فعل وإلا فتن وإن لم يتقل بمعناه بل دل على معنى في غيره فهو حرف نعم وينقسم أي المفرد إلى اسم ويعرف بدخول حرف الجر عليه هذه و... بعض علاماته ذكر بعض العلامات استطراضا هذا مبحث النحاوة ليس مبحث الوصوليين وأيضا لم يذكر كل العلامات وإنما ذكر طرفا منه يعرف بدخول حرف الجر عليه وبالتنوين في آخره وبدخول الألف واللام عليه وفعل أي وإلى فعل ويعرف بدخول قد والسين وسوف وسوف عليه ودخول تاء التأنيف في آخره معلش عادت العلماء ليستطلطون علماء متفننون فيستطلطون وعلماء ما جفش كل حاجة كده إشارات سريعة يعني لما منظن أنه كده درس باب الـ الـ الأسماء والأفعال والحروف وعلامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف من الكلمتين دول ومدرسش حاجة لسه هذا يخاطب رجلا يقول له انني أحيلك على تمام البحث في محله في كتب النحو. يعني لا استوعب الكلب لكن ذكره فضلة يعني تفضلاً مش فضلة ذكره عليه. وحرف أي وإلى حرف وسمي حرف لأنه الطرف وكل طرف فهو حرف والمركب أي وينقسم المركب إلى قسمين. جملة اي الى جملة وهي ما وضع لإفادة نسبة ولا تأتي الا في اسمين او فعل واسم لان الجملة لابد فيها من اسناد اللي هو الكلام يعني وحين نقول ان الكلام حتى يفيد في جملة مفيدة وغير مفيدة لكن امراض هنا الجملة المفيدة التي هي الكلام لابد ان يكون مفيدا فلا و و وشرط الإفادة الإسناد فيكون عندي مسندا ومسندا إليه الاسم يكون مسندا ومسندا إليه فيتركب الكلام من اسمين والفعل لا يكون إلا مسندا فلابد من مسند إليه بد حينئذ لو كان في فعل من اسم فالكلام يتركب من فعل واسم أو اسمين ما من فعلين ليه؟ لأن فات الركن الأقوى الذي هو المسند إليه وكذلك الحرف لا يمكن أن يتم به لأن أصلا لا استقل بمعنى بل يدل على معنى في غيره ولا يرد علينا يا زيد يا حرف نداء زيد اسم لأن المراد أدعو زيدا إذا لا لا يتم الكلام أو لا يكون الكلام مفيدا إلا بمسند ومسند إليه فهذا يكون من من اسمين كزيد قائم ويكون من فعل وس تقام زيد ولا يكون من فعلين ولا من فعل وحرف ولا من حرف وص ولا من حرفين ولا من حرف وفعل يعني هو الكلام لا يكون إلا من اسمين أو فعل وس أو اسم وفعل نعم ولا يرد حيوان ناطق يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة حيوان الناطق هذا يعني يقول هو إذا قلت حيوان الناطق لم تفتك شيئا ليس الجملة زيد كاتب إيه زيد كاتب إيه أصب إذا, قلت اذا كنت تقول هذا حيوان الناطق او زيد حيوان الناطق فده كلام تكون حدث في المبتدأ مثلا. قد يكون مراده غير الاخبار يعني اذا قصدت بها غير الاخبار كان يكون زيد كاتب مثلا اسمه علم زيد كاتب زيد كاتب كاتب, كاتب. يعني زايدون كاتب لو انسان اسم زايدون كاتب خبروه كاتب لكن لو قلت زايدون كاتب ولا اعني به الاخبار ليس جملة تنفع لانها لم توضع لإفادة نسبة وغير جملة أي وينقسم المركب الى غير جملة والصوت اي وتعريف الصوت لماذا يعرفون الصوت لان الجنس الاعلى للكلام اعلى شيء في جنس الكلام هو الصوت ونحن نتكلم في الكلام فلذلك, فلذلك حسن أن يذكر الصوت ما هو الصوت احترزنا بالعرض عن الجوهر وبالمسموع عن المرئي إذ الشيء إما جوهر وإما عرض والعرض إما مسموع كالصوت وإما مرئي كالضوء والظلام وإما مشموم كالرائحة ونحو ذلك ولو قال صفة مسموعة كان واضحا لا فجل هذا التطويل الصوت صفة مسموع. كل عرض أو صفة ماشي صفة مسموعة واللفظ أي وتعريف اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت لذلك عرف الصوت لما قالوا اللفظ صوت كنت نحن في ما هو الصوت ما الذي جعل اللفظ نوعا للصوت إن الصوت أخرى في حد اللفظ، مشان أعرف اللفظ أقول هو صوت صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، فإنما يُخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء، وبعد كذا أحط فصل، فلما أقول اللفظ صوت صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، فإن هذا دلنا على أن الصوت جنس تحته أنواع منها اللفظ، فاللفظ نوع من أنواع الصوت. الحمد لله. على مخر الدنيا يعني كلمة على مخرج دي فيها مشكلة يعني هو على بعض مخرج ها؟ على بعض المخارج الحروف. احترزنا بالصوت عن غير الصوت وبقولنا معتمد على مخرج من مخارج الحروف عن الصوت الذي هو ليس مع الصوت الذي ليس هو معتمدا على مخرج من مخرج الحروف كصوت الحيوانات ونحوها فإنه صوت وليس بلغة. والكلمة أي تعريفها لفظ وضع لمعنى مفرد. وقيل اللفظ المفرد فبعل بك مفرد على الأول ورجال ليس بمفرد وعلى الثاني بعل بك ليس بمفرد ورجال مفرد. وجمعها أي الكلمة كلمة وهو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا سواء أفاد أو لم يفد نفس الإشكال لأن الكلم فيه اشكال في كونه جمعا لكلمة يعني أنا لا اعرف يعني هذا كلام من اين اثوا به حد وقف على حاجة في الامر ده كلمة وكلمة وكلمة مش احنا عدنا الكلام انسي اسم الانسي يقرر بينها وبين وحدتين والبتاء كلمة بس هل وقفنا على ان هذا جمع لا احساس ان كلمة وكلمة وشجر وشجر ماذا جمع الخلاح يعني طيب بتأويل ماشي. والكلام تعريفهما تضمن كلمتين يعرفنا الكلام والكلم بينهما عموم وخصوص وجهي فالكلام عندي مثلا الكلام هو لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد كاستقم فاذا قلت جاء زيد فهذا كلام وليس كلم واذا قلت ان جاء زيد فهذا كلم وليس كلاما وان قلت قد قامت الصلاة فهذا كلم وكلام ليه ثلاث كلمات فاكثر اذا افادت فكلم وكلام اذا لم تفد فكلم لا كلام طيب اقل من ثلاث كلمات اذا افاد فكلام وليس كلمة لان الثلاث كلمات اكثر هي حد الكلم افاد او لم يفد فبينهما عموم وخصوص وجه والكلام تعرفه ما تضمن كلمتين بإسناد أي ما تركب من كلمتين وشرطه أي الكلام الإفادة أي تكون فيه فائدة تامة يحسن السكوت عليها ولا يتألف أي لا يتركب إلا من اسمين كزيد قائم وعمر منطلق او فعل واسم نحو قام زيد وذهب عمر فالاولى تسمى جملة نسمية وهي ما صدرت باسم والثانية, والثانية فعلية وهي ما صدرت بفعل ولا يتالف من فعل وفعل ولا من حرف وحرف ولا من حرف واسم ولا ترد ياء النداء لتأولها بالفعل كيا زيد فان التقدير ادعو زيدا وهو أعني الكلام نص أي ينقسم إلى نص وظاهر, وظاهر أعني وظاهر هو الكلام نص ماشي نص ظاهر وظاهر أعني وإلى ظاهر ومجمل أي وإلى مجمل فالنص أي تعريفه الصريح في معناه الذي لا ينصرف فهم السامع عنه إلى غيره نعم هذا هو الأصل في اطلاق النص الذي لا يحتمل إلا معناً واحداً لفظ لا يحتمل إلا معناً واحداً ويطلق النص بمعنى الظاهر يعني يحتمل معنين هو في أحدهم أظهر ويطلق النص بمعنى الدلالة الشرعية يعني من نصوص الكتاب والسنة بأي معنى كان بأي معنى كانت هذه الدلالة يعني ظنية أو قطعية أو غير ذلك فيقال دليل هذه المثالة النص والقياس مثلا فالمراد بالنص هنا ليس القطع مراد أعم من ذلك أما الإطلاق المصطلح عليه يعني الحقيقي الصلاحا للنص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد كأسماء الأعداد مئة وعشر وكذا لا تحتمل إلا مدلولاتها والظاهر أي تعرفه اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا وهو في أحدهما أظهر ويقابله المؤول نعم احترز بقوله المحتمل معناه فصاعدا عن النص الذي لا يحتمل غيره وبقوله هو في احليما اظهر عن المجمل الذي ليس فيه اظهر لان المجمل مبهم، لا يتضح معناه قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا ليس عندي احتمال اقوى من غيره والمجمل اي تعريف يأتي ذكره في فصل المجمل في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى والمشترك ناقف عند المشترك والحمد لله رب العالمين